هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تمنون فقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أمفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أمفقوهم بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أجر كريم يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى مُرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات بالذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم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 أنفسكم وتربطتم وارتبطوا وغرّتم حتى جاء أمر الله وغرّتم بالله الأمور، فاليوم لا يُخف منكم فدية. ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَقُوبُكَ الَّذِينَ بُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ خُبُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِئُونَ اعلموا أن الله أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تحسنون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا نُمَا انَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتفاقر بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ مَتَاسَى فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ قَيْسٍ اعْتَزَبَ ثم يجِدُ فَتَرَاهُ مُصَرَّاً، ثم فَتَرَاهُ مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا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 والله لا يحب كل مختال فقول للذين يدخلون ويامرون الناس بالبهر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ورسله بِهِ الْقَيُّوبَ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ نوحا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النبوة والكتاب فمنهم مهدد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا على آثارهم برسلنا وقطينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجير وَآتَيْنَاهُمْ إِنْجِيلًا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَّبَعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعْيَتِهَا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 يُؤْتِكُم كِثْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا كَمْسُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنْ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم